Bismillah al-Rahman Alif la. الكتاب الحكيم هدوء ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولاد. أولئك على هدم ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل على سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آيات ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله حق وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دار وأنزلنا من السماء ما فأبدتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ما داخل قل الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين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 الابن سان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين انشكر لي ولوالديك الي المصير وان شاهدك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من ان إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Ya bani Ya Inna irtakum Izqalah habbat min kharudil fataku fi sakhrah fataku fi sakhra atau di sfera atau di bumi ia datang kepadanya. Inna Allah la tiful khabir. Ya bani Aqim salat wa amr bil ma'roof wa anhah anil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 Wahai yang berserah diri, wajahmu kepada Allah, dan Dia Maha Mengampuni. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang. Sesungguhnya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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى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 Falah tak gruan kau kehidupan dunia, walau tak gruan kau bila Allah gror. Inna Allah aldhuh ilmu saat, dan menzalul gaisa, dan mengetahui apa di Inna alimun khabeeer